بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل الذي جمع مالا يحسب ان ماله اخلده كلا ليوم في الحطمه وما ادراك ما الحطمه الله الموقده التي على الافئده ام نهَا عَيهِم م أصَدَة في عَد مَ